النور البسنا خصنا واتجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضينا بزغت جمسم بها ألاكون والكون أنشدنا يروي حنايانا النور البسنا بوسنا واتجانا والأنس والشاحنا نورا واتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها ألاقون والكون أنشدنا يروحنا يا ناما البدر طوقنا من نوره حلالا يغضي بطلته حبا وريحانا يا من تخرج يبغي الدرب منطلقان ويزرع النور في الأرجاء ألحانا هذا التخرج منه أفئدة في أرضي تربية التعليم تغشانا القلب وطرابه ما جاء يضربكم والروح يسعدها تأتون ألوانا مباراة لكم في كل قافية وأسعد الله قلب زنائمانا هذا التخرج دارب صغاه وأنتم فحيها لنا أبدا بالعز مزدانا يوم نراكم وإن المجد يغبطكم وأنتم الخير في الأمجاد ركبانا أسقيتم القلب مما جادى مهطي لكم ما الحياة سخيا جاء فتانا نحو السمائل ندعو الله خالقنا يحيطكم أبدا بالأجر كثبانا ينيلكم حلالا في الخلد فاخرة ويسبغ الأجر للأعمال دبوانا نحوى السما إلى الله خالقنا يحيطكم أبداً، بالأجر كذبنا ينيلكم حولاً، في الخلد فاخرةً ويسبغ الأجر للعمل إضواناً، نحوى السما إلى ند، الله خالقنا يحيطكم أبداً، بالأجر كذبنا ينيلكم حولاً، في الخلد فاخرةً ويسبغ الأجر للعمل إضواناً نحوى السما الله خالقنا يحيطكم أبداً بالأجر كذبنا ينيلكم حولاً في الخلد فاخرةً قيرة ويسبغ الأجر للعمل الضواني.